الآية الآية بتقول لك اللي هي موجودة في تميساوس 4 لا يستهن أحد بحدثتك بل كون قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة هعيدها تاني الآية الآية بتقول لا يستهن أحد بحدثتك لقول مع بعض أنا أقول حتة وتقولها ورايا ممكن ممكن لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوه للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة حد حاجة هذه الآية اللي احنا هنتكلم عليها النهارده هنتناقش فيها مع بعض احكي لكم حكايه زمان زمان في العهد القديم عارفين موسى طبعاً صح موسى موسى تربى وهو صغير في بيت فرعون موسى كبر أعرف ان اهله مش مش اللي في القصر اهله هم اللي بره بيشتغلوا بره العبيد لا واحد واحد واحد من ال من بيدرب من الفلسطينيين بيضرب حد من من شعبه من اسرائيل راح ضربه وماتوه ودفنوه بعديها بكم يوم لقى اثنين اسرائيليين اخواته بيتخانقوا مع بعض فجيه يسلك بينهم يا جماعه ما يصحش كده راح واحد من واحد منهم قال له انت مين انت عشان تحكم بنا ولا انت عايز تقتلني زي ما قتلت الفلسطيني اللي قتلت اول امبارح قال له بس انا اتكشفت راح جري هرب على الصحراء قعد فيها اربعين سنه قعد هناك أربعين سنة لغاية لما ربنا كلمه وقال له انزل عشان تخلص الشعب ولما ربنا كلمه كان في العلقة وكلمه قال له يا رب انا ما اعرفش اعمل حاجة انا لسنتي قال له يا رب اما كنت جتلي زمان انا زمان كنت شباب صحة دلوقتي ان عجزت مش عارف اعمل حاجة قال له لا انزل وانت اللي هتخرجه نفس نفس النظام في ارميا لما ارميا ربنا كان بيقول رؤيا بيقول رؤية او بيقول كلام لارميا رح قاله له ربنا كان بيشتكي من شعبه فقال له مين اللي يعمل كده قال له انا قال له مش هقدر ربنا قال له لا تقول اني ولد ربنا بيقول له ما تقولش انت صغير انا هقدر اعمل بيك اي حاجه دي الجزئيه الجزء ان انا مش صغير حتى لو انا صغير قديس اغنوب حد عارف كان عنده كم سنه 12 سنه مش صغير انت اكبر منه دلوقتي انا مش صغير ان انا اقدر اعمل حاجات حلوه واوصل للسما مش صغير بس هي الفكره ان انا بتناسى الشيطان يضحك علي ويخليني انسى ومنين ما اقع في خطايا كتير في حاجات كتير وحشه كتير اقول انا وحش ما اقدرش ابقى حلو افتكر ربنا بيقول لك ايه لا تقل اني ولد ربنا قال لك مكتوب كده يقول لك بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء انا من غير ربنا ما اقدرش اعمل حاجه بس انا بربنا اقدر اعمل كل حاجه لا يستهن احد بحداثتك اوعف مرة تحس ان انت صغير ما تقدر تعمل حاجة حلوة اوعف مرة تفتكر وتشوف تشوف نفسك صغير مش هقدر عمل حاجة حلوة اوعف مرة تجيلك مساعدة او خدمة تقدر تقدمها لحد وتقول انا مش خادم انا صغير يبقى إيه؟ لا ده يستاهل احد بحدثتك. يبقى احنا وصلنا النقطه ان انا مش صغير وصلنا النقطه ان انا ما على نفسي انا صغير لان كده كده انا من غير ربنا ما اقدرش اعمل حاجه صح يعني اكبر واحد من غير ربنا ما يقدرش يعمل حاجه انا فكر زمان ان القصة قرأتها الامب انتونيوس اما انتونيوس أم ده حلو قوي حد كده كويس بسيط وعسل يعني شخصية حلو قوي اما انتونيوس زمان لما كان راح برية عشان بعد عن الدنيا كلها و راحل الشيطان حربوا حروب كتير قوي الشيطان تعبوا بمعنى الكلمة يعني اللي احنا بنشوفه هنا ده والكلام اللي حتى الرهبان دلوقتي بيشوفوه ده ما يجيش حاجة جنب اللي كان بيشوفه لانه لأنه كان حرب شخصية بين الشيطان والأمتدونيس لأن الأمتدونيس كان أول راهب دخل البرية كان هو عايز يأسس أو مش هو عايز يأيه يأسس بس ربنا كان بيرتب إنه بقدي ده بداية تأسيس الرهبنة فتخيل الشيطان ما يسكتش كان بيقول إن الشيطان كان له في صورة وحوش خل آثر صاحب كذا وحوش اللي بتشوف أفلام الرعب تنانين حاجات وحوش حاجات صعبة ما كانوا عليها عليه لدرجة آخر محاولة أو آخر حاجة الشياطين بنفسهم ظهروا وعادوا يضربوا فيه تخيل لدرجة منه مدقين أي حاجة مش عليه مش عليه كان يظهروا بنفسهم يضربوه يقعدوا يضربوا فيه وكانوا في مارلة ضربوه الام بانتونيوس كان على الجبل فوق المغارة بتاعته اللي احنا بنطلعها وبنشوفها دي زمان هو كان بيطلعها ما كانش فيه سلالة كان بيطلع كده كان في القلاية فوق او في المغارة الشعتين ظهرت قاعدت تضرب فيه قصه بتقول ان الشعتين قعدت تجروا من على الجبل فوق تخيل انت الجبل كده هو عمالين يجروا فيه من على الجبل تحت ولما ما التونيس عمال يسرخ. حد يساعدني. فيش عيني اسمع. ساعدني. ما فيش. يسرخ. يسرخ. لغاية الشيطان تضرب فيه وتجوله تحت. تضرب فيه وتجوله تحت. لغاية لما وصل قبل لما الجبل يخلص بشوية هم بيزقوه ضربو. يا رب يا سوع المسيح ساعدني انت فين? راح ربنا ظهر. وطرد الشياطين حلوة القصة بقى في ايه؟ ان الامبان تونيوس قصة خلصت على كده؟ لا ان ربنا ظاهر و الامبان تونيوس هل هذه الحكاية من الامبان تونيوس او الخاتين؟ فيش حد معهم؟ لا هذا كان في الصحرة في المواقع هل القصة اتعرفت ازاي؟ هو حكاها لأنه هو المكتوبة في كتاب بابا أسانسوس بنفسه بابا أسانسوس الرسولي كان تلميذ الامبان تونيوس كان متلميذ على ايده أحسن كتاب تقرأه عن قصة سيرة الأمبر تونيوس يقرأ كتاب اللي كتبه البابا سانشوس لأن هو فضل قاعد معه فترة هناك كان البابا سانشوس يوم ما يهرب من النفي ولا يهرب من أي حاجة أول واحد يروح يستخب عند الأمبر تونيوس في هناك في المغول فأحسن واحد كتب عنه المهم ربنا ظاهر والأمبر تونيوس أعد راح الأمبر تونيوس راح كده دايق وراح قعد على جنبه وقعد يعيط وصاب ربنا واقف ربنا ظهر كده تخيل انت ربنا ظهر قدامك قاعد يعيط ربنا بمن فراح قال له مالك يا بتعيط ليه انطونيوس صعبان عليه قال له انا الشياطين عماله تضربني من الجبل فوق وتنزلني كل ده و... وانا عمال اقول حد يساعدني حد يساعدني وانت مش عايز تساعدني وسايبني ده كله ومش عايز تساعدني صعبان عليه قوي عمال بتكلم ببساطه فرح قال له بالسنة ما طلبتنيش قال له ما أنا كنت بقول حد يساعدني قال له ماشي بالسنة أول ما قلت يا رب ساعدني أنا على طول أول ما خلصت الكلمة أو قبل ما تخلص الكلمة أنا كنت عندك وما تخلتش عنك شوف أنبانتونيوس قام عالية حس ان هو ما حسش بس هو في الموقف نفسه طلب مساعدة الناس وما طلبش ربنا أنا من غير ربنا ضعيف أنا من غير ربنا صغير ده اللي عايزين يتعلمو لا تقول إني ولد ما حدش يستهين ما يقول إن أنت صغير أنا حلو مهما عملته ومهما كان فيها حاجات وحشة أنا ربنا خلقني مميز جواي حاجات حلو حاجات الحلو اللي جواي دي هي اللي أنا عايز أستخدمها هو ده اللي أنا عايز أتكلم عليه ده اللي أنا عايز أطلعه تخيل كده مش تخيل هي الطبيعي كل واحد فينا جوال الحلو والوحش، صح؟ بس اللي بيغلب أنهي الحلو ولا الوحش؟ هذه الفكرة بقى ما حدش فينا بدون خطيئة ولو كانت حياة على الأرض يوم واحد. بس الفكرة أنا ببين الحلو ولا الوحش؟ الفكرة دلوقتي أنا جوايا ابضاعة، جوايا منتج. بسوأ أني منتج أو بطلع أني منتج الحلو ولا الوحش ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم اللذي في السماوات. يعني أنا بعمل حاجات حلوة الناس تشوفني تقول تمسيحي ولا اخس عليك عشان تمسيحي بعمل إيه هي دي الفكرة ده المنتج اللي أنا بطلع لو قاعدت تعمل أعمال تصرفات لا طاليك وتقول ما انا لسه صغير يبقى أنت غلطان أنت مش صغير طيب الحلو اللي فيك نسمع الحته دي مع بعض الحلو اللي فيك علمه للي حواليك وخليهم يشوفوا المسيح اللي فيك حلوه حلو صح الحلو اللي فيك علمه للي حواليك وخليهم يشوفوا المسيح اللي فيك ما تهتمش ان انت تكتبها على الفيس على ايدك ما تهتم ان انت تعمل بها في حياتك الحلو اللي فيا لازم اعلمه على كل لكل واحد حواليا انا دلوقتي ربنا عطيني وزنه حلوة مثلا الوزنات عطيني وزنه حلوة احتفظ بها جوايا ولا اعلمها ولا ابينها للي حواليا هي دي الفكره ما تجيش تقول ان انا صغير يعني انا دلوقتي ربنا عطيني موهبه ان انا احفظ ألحان. أعطيني موهبة الحفظ ما تجيش تقول لأنا صغيرة أنا مالي أحفظ ليه لا ما أنا أحفظ عشان مع الوقت ربنا عطيني الموهبة دي ربنا هيستخدمني أن أنا أعلم بالموهبة دي نفس النظام أي كان جواهنا كل واحد فينا لو قلب وشاف جواه هيلقي جواه حاجات حلوة ومش حاجات حلوة ولا يالا لأ كتير كتير بس أنت بتعمل بيها ده اللي احنا عايزينه يبقى كل ما يجي الشيطان يحاربك تقول على طول لا يستهن احد بحدثتك ربنا بيستخدم الضعاف شوف كل القصص القديسين وشوف التلاميذ ربنا دايما بيختار الضعيف قصه موسى لما حكيتها لكم في الاول موسى في الاول كان عايز يخلص شعبه ربنا مرضيش بيه قال له لا مش هتنفع موسى أنا متعلم في قصر فرعون متعلم على جميع العلم العلوم وراجل حارب وبعرف حارب تنفع يوم تقصر وراح الصحراء قعدة 40 سنة هناك يرعى الغنم ربنا قال له أنت كده تنفع تنفع تنفع انا قوي بربنا ربنا هو مصدر قوتي ربنا هو مصدر فرحتي لا <تصفيق> تحاول دائما تربط نفسك بمصادر التالية اربط نفسك بالمصدر الرئيسي اللي هو ربنا يبقى اول نقطة عشان لا تاكل اني ولد عايزين نحفظ هما نقطتين بالزبط نقطتين. اول نقطة تعلم تعلم ركز في اللفظ او في معنى الكلام عشان هيفري معك او اتعلم تعلم مش اعلم وتعلم لا اتعلم تعلم انا لازم اتعلم كويس عشان اعرف, أعرف اعلم اللي قدامي عشان اعرف افيد اللي قدامي يبقى قولنا ايه اول نقطة لا لا اول نقطة ايه اتعلم اتعلم تعلم اتعلم تعلم اتعلم كل حاجه جواه جوه الكنيسه اهتم من انت تتعلم عشان خاطر يوم ما حد يسالك سؤال تعرف تجاوبه مش بتقول ما اعرفش يعني انا لو سألت كل واحد اسئله دلوقتي في القداس انا واثق انه مش يعرف انا واثق وبقولها لك واثق هتفوت الأسئلة من شخص للتاني يعني في ناس لها أسئلة صعبة، في ناس لها أسئلة سهلة، مش هتعرف. ليه؟ شان أنا مش مليان، أنا مش عمران، أنا م... فاضي. مع أن أنت لو اتملت قوي بالحاجات دي، يعني الأودز ده لو اتملت قوي صدقني صدقني مش هتفوت أودز تحضره لازم في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثة، مش هتفوت. لو تمالت بي قوي انت هتحس بحاجات حلو قوي هتحس ان فعلا قدسنا مكتوب او الاباء اللي كاتبيني القدس ده ده حاجة مليانة حاجة حلو هتحس قدقيب ربنا موجود معك بس انا دلوقتي مش حاسس بقيمته عشان انا مش فاهم مش فاهمه كويس يبقى اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم ازاي تقف تصلي اتعلم ازاي تعترف اتعلم ازاي تروح تسامح اللي قدامك اتعلم ازاي تقابل الظلم بمحبه اتعلم ازاي تقف القداس اتعلم ازاي تسمع كلمة ربنا وتسمع صوته تسمع رسالته اتعلم حاجة كتير ابو يعني احنا دلوقتي مش بنتعلم نسمع صوت ربنا ربنا يوميا بكلمنا يوصلنا رسالة بنعمل؟ بنسمع؟ ما بنسمعش ولا بنعمل بنفتكارش الشيطان بيلعب علينا بنقطة ان يخليني أنسى ده من الشيطان الشيطان يخليك تنسى ليه لأهو من مصلحته ان انت تنسى من مصلحته ان انت تسمع موضوع او تسمع كلمة رسالة ليك شخصية تلمسك وتأثر فيك مصلحت الشيطان يخليك تنساه مش يخليك تنسى دلوقتي صلاه تخلص خرجت من باب الكنيسة نسيت خلاص فصلت مصلحه الشيطان وانا بقى اخليه فاكر ويروح البيت الكلام ده يقعد يشتغل جواه ويبتدي يرجع لربنا تاني واقعد انا احاربه بقى عشان خاطر يبعد عن ربنا طب ليه من اول انا اخليه ينسى وخلاص هو ده الشيطان يبقى لازم اتعلم عشان اعلم لازم اتعلم من وقعاته مش معقوله كل يوم همشي هقع في نفس الحفر لو أنا في الشارع هذا الوقت في الشارع في حفرة كل يوم الصبح أمشي راح وأقع في نفس الحفرة وارجع أروح وأقع في نفس الحفرة يعني لو حغيرت خلنت المنظر كده وأنت صحيت يا وماشي وقعت في الحفرة يا رجع أغير وارجع أروح وأقع في نفس الحفرة يا ها غير وارجع ده إيه بتعلم أنا مش بتعلم لكن أنا لو عدت الحفرة دي وقعت في البعدية مش مشكلة لو عدت دي ودي وقعت في البعدية مش مشكلة بس اسمه ايه اتعلمت من غلطتي كتير احنا مش بنتعلم كتير احنا الشيطان بيلعب علينا في الجزئيه دي وقعنا في حاجات احنا مش عايزينها نتيجه ان انا مش متعلم او مش عايز اتعلم يبقى متفقين على نقطه اتعلم عشان تعلم. اتعود تسال تقول ليه بعد القداس اتعود تسال تقول ليه تسأل تقول ليه ابونا بيعمل كذا ليه ابونا بيحط خمس آيدي بخور ليه ابونا بيلف في الكنيسة كده ليه ابونا بيكلم طيب بنظرة صوته بتختلف في الاوداس ليه ابونا بيغطي المسبح ب ليه ابونا بيحط لفافة كده مثلث ليه ابونا بيمسك اله بيمسك كده بيغطي أدابل بلفائف ليه ليه ات عاو حاجات دي نتي مش عارفها يبقى تعلم عشان يعلم يبقى انا اسأل اتعود اسال ليه ليه ليه ما خليش سؤال ليه ده في الحاجات اللي ما لازمة? لازمه او الحاجات اللي مش هتفيدني اسال الحاجات اللي هتفيدني اسال الحاجات اللي, أسأل الحاجات اللي هتساعدني اسال الحاجات اللي هت... هتنميني من جوه مش ليه ابو تريكا ملعبش لعبش النهارده مثلا ولا ليه ما اروحش العب بلاي ولا ليه ليه اسال صح خلي اسئلتك صح يبقى اتعلم عشان اتعلم الشيطان خليك النهارده تكسل في الصلاه واقفه الصلاه في البيت ليه عشان رجعت متاخر اتعلم اصلي بعد كده بدري يبقى انا اتعلمت يبقى انا يوم ما حد يجي يمر بنفس المشكله اللي عندي دي ويقول لي ده انا بروح وببقى تعبان ما بقدرش اصلي هقدر اعلم اقول له طب انا كنت كده بس يعني عملت حاجه جربها ممكن تفيدك اعلم لكن ما شيء يبقى مش هتعرف توصل للسلام تمام يبقى اول نقطة اتعلم تعلم ثاني نقطة اتغير تغير ما ماينفعش انا اغير اللي قدامي من غير ما انا اتغير ماينفعش انا اقول حاجة وما بعملش بيها ما ينفعش، حتى لو مش بنافزة بس كفاية انا بحاول كفاية ان انا حاول كفاية ان انا بجرب ربنا هديني القوة ان انا اقدر اعملها يبقى اتغير تغير شوف ايه اللي جواك وحش وغير غير نفسك ظبط دنيتك زبط نفسك شويه اتفقنا في الاول قلنا لا تقول اني ولد انا جواي حاجات حلوه اتفقنا كلنا مليانين حاجات حلوه كلنا مليانين حاجات حلوه اعمل بالحلو اتغير بين ازاي تطلع الحلو اللي جواك ازاي تعمل الحلو ده ازاي خلي عندك غيره يعني دلوقتي سؤال مثلا كم واحد فينا بصراحه مسيطره عليه مسيطره عليه الشتيمه كم كم واحد مسيطر عليه الشتيمه بقت اسال على عنده الشتيمه شايفه من بدري صدق ها كم واحد مسيطر كلنا بيتهيالي بطبعا كلنا أو معظمنا بقى أسأل حاجة عندنا نشتب ما بقيناش نقاوم مش شتين بقيت حياتنا طبعا مش كله في ناس قدسين وحلوين بس بتكلم على معظمنا يعني الوحشين مسيطرة علينا مسيطرة طب أنا حاولت أتغير حاولت أتغير عشان خاطر يوم أشوف حد صغير بيشتم وقال له ما تشتمش عيد حاولت أعمل كده حاولت نطلع لن ما تقولش تقول إن انك انت صغير الله يخليك ما تقولش انك انت صغير في الاصغر منك ويقول انك انت مش صغير ولو انت شايف نفسك صغير ابتدي اكبر بالنعم الله ينمي نفسك ابتدي نمي نفسك ابتدي انك ما انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول كلنا لما ربنا جبنا خلقنا. جوانا الحلو. بس مع الوقت بقنا وحشين. اللي كانوا معنا في الرحله فاكرين الخمسين جنيه. فاكرينها. طيب هوريهايكو تاني. هوريهايكو تاني عشان مش موجودي اللي, اللي ما كانواش معانا. ايه ماشي خمسين خمسين جنيه صح كومه عاليه ولا صغيره إيه؟ عاليه ولا زي كده هتبقى جنيه صح لو جبنا لو حطناها في التراب وملمغناها في التراب هتبقى ايه خمسين جنيه نفس النظام انا انا غالي انا انا انا حاجه قيمه انا شخصيه عاليه انا ربنا خلقني قيمه عاليه مهما اتضربت ومهما تبهدلت ومهما اتكعبشت بس انا ليا اصل ابن ربنا هي الفكره في كده لازم اؤمن وادرك ان انا كنت عاليه انا حاجه عاليه عند ربنا انا مميز كل حد فينا جواه المميز ربنا لما بعت التلاميذ الرسل في الانجيل النهارده يقول لك ارسلهم اثنين اثنين طيب ليه ما بعتهمش واحد واحد لا اتنين يشجعوا بعض اتنين يكملوا بعض كل واحد ستكون جوال حاجات اللي تكمل التاني يعني كل واحد فينا جوال حاجات الحلوة اللي تكمل الثاني نحن حلقة بتكمل بعض الحلقة دي لو واحد واق... في سلسلة وقعت منها مش هتتوصل يبقى من دلوقتي هتعلم حاجتين اتعلم تعلم اتغير تغير نقولها مع بعض كده ايه اول واحدة ايه اتعلم اول واحده ايه معلش اتعلم تعلم تاني واحده ايه تغير تغير اتغير تغير ويوم ما الشيطان يحاربك قول له لا تقل اني ولد دي رسالة ربنا بعتها لارميا وبعتها لنا بيبعتها لكل واحد فينا اوعى تقول أنا ما عرفش أعمل حاجة مش هتني حربك في حروب في روحيه كتير مش هتعرف تصلي مش هتعرف تبقى حلو مش هتعرف تستفاد من القداس مش, مش هتعرف مش هتعرف مش هتعرف لكن لو شيلت كلمة مش هتعرف دي وحطتها حاول بنعمة ربنا هحاول حاول ربنا بيبص وبيديني ديني نعمة وبيديني قوة حاول يبقى شير كلمة مش هعرف وحط كلمة هحاول ربنا يساعدني ويخليني أحاول واتنمى تمام يبقى لا يستهن أحد بحداستك بل كون كدوة للمؤمنين في ايه حد فاكرها حد فاكرها نقول لآخر مرة مع بعض لا يستهن أحد بحداستك ها يلا نقول له بعض لا يستهن أحد بحداستك ده كدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الايمان في الطهارة والمجدولة دعوه